وارقو بجاننا في سماع برويا وارقو بجاننا مِن كُلِّ شَيْءٍ فَانِرَجِيم إِلَّا مَنِ اسْتَأْقَنَ ثَمَ فَ وان اول ما تنتن او ان خي روانتي وام بثنا فيعامي وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنَّ لَكُمْ بَذِتِينَ وَإِنَّ باي تمام خازن ومان ونن